Agaud bij Allah, van de Shaitan Rijim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Waarafte, cffe. Fazajra, in Fattaliyat, kumla wahid.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 La jasemaruna in elmele, illa wa juk wa juk u dafun, mijn kollega, Vasteften ahum, ašadu halqa, amman Inna halqa, hem min tīn wa Wa ida dikkir, Wa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 Fijn, mahi, za, jarratu, hide, tum, faïde, hum, jodhun. Wakadu, ja, wai, lena, hada, ja, hum, din. Hada, ja, hum, ulfas lilla, dikuntum, bi, hitu, kaddibun. O, xorulledin, avaramu, azu, ja, hum, machanu, ja, budun. اعبدوا لله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 وَيَقُولُونَ أَنَّ لَئِكَ آلِهَتَنَا لَشَاعِرٌ مَجْنُونٌ بَلْ جاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 114. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت ولولا نعمة ربي من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين ان هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون اذلك خير نزلا ام شجره الزقون انا جعلناها فتنه للظالمين انها شجره تخرج في اصل الجحيم Telhuizen. En dat is het begin van de rit. En dat is het begin van de rit. En dat is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 Hallo, mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn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 وَإِنَّ إِلْيَاسَ لمن المرسلين إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ فَتَدْعُونَ بعلا وَتَدْعُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 وَإِنَّ لوطا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نجيناه وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دمرنا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مصبحين وبالليل أَفَلَا تَعْقِلُونَ Wa' inna' junusalam in murusalina iz-aberra' il-elful kil-mexmun. kana min el-mode hardina, falta'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 Am ik van u? Omdat ik een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 en daarom ga ik in het midden van de zonneschijn. En daarom ga ik in het midden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 وَإِنَّ جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أَفَبِعَذَابِنَا يستعجنون فَإِذَا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين